111. فألهمها فجورها وتقواها 112. قد أفلح من زكاها 113. وقد خاب من دساها 114. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها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 111. والليل إذا يغشى 112. والنهار إذا تجلى 113. وما خلق الذكر والأنفى 114. إن سعيكم لشتى 115. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى